لئن شاهدت عيناي وجهك شاهدت وجوههم الغر وكان بك اليسر فمذغبت عني غاب عني جميعهم ففقدك كسر ليس يرجى له لما كانت ليلة العاشر من المحرم السلام الله عليه أبا عبد الله أخذ زينب إلى جانب في المخيمات يصيها بأنها إذا رأته غدين مقطع الأعضاء محزوز الرأس من الوريد إلى الوريد أن تصبر وتحت السين يعني يا أختا حاولي أن تنسي المصاب وتتوجهي إلى الله سبحانه وتعالى تقل له أخوي أن كان تريدني أنسى وبطل النوح ونيني أخوي ذكراك من قلبه واخذ صورتك من عيني لا أستطيع أنساك يا أبا عبد الله أنت محذور في قلبي أختك زينب اخذ ذكريك من قلبي واخذ صورتك من عيني أنا أيام أيام الجنة وياك أنا غيك وتناغيني شبيدي عايشة وياي منذ تليام أشباح خويا يا أبا عبد الله لقد ورد في الخبر أن الحسين سلام الله عليه بقي ثلاث ساعات ملقا على وجه الأرض قد صنع له وسادة من الرمل فظن بعض العسكر أن الحسين سلام الله عليه قد صنع لهم مكيدة فقالوا إن الحسين ليس فيه شيء وقال بعضهم إنه مثخن بالجراح ولا يقوى على القيام وقال بعضهم إن الرجل غيور إذا أردتم أن تعرفوا حاله فاهجموا على مخيمه فإن الرجل غيور تحير العسكر طالت غشوة أحسينيين شافوا ثلاث ساعات مرمي مغمض العين ناس تقول أحسينيين بطل من ونينه فارقت روحه وغمضت للموت عينه وآخر يقول حسين كلكم تعرفون صاحب حمية على بنات واللساوي وانت يا نردت تعرفون حيلو مات هجموا على خيامه وروعوا الفاطمية كانه حي سمع في الخيم لازم يذور بشيمة ويحمي الصياوين فهجموا على المخيم وروعوا اللساء والأطفال فخرجت الحوراء زينب عليها السلام تستصرخ أخاها الحسين ووقفت على التل ثم نادت نادت بصوت حزي يقرح القلوب ماذا تقول يا ابن أمي حسين حبيبي يا حسين إن كنت حيا فأدركنا فهذه الخيل قد هجمت علينا وإن كنت ميتين فأمرنا وأمرك إلى الله أنا ودي أوصل مسرحك ونجد الوياع لاكنش بيد من الذي يمنع زينب سلام الله عليها لاكنش بيد لازم ديالي يتا ماك لا يقدر السجاد ينهب كان جيناك خدك وسده وبالدم احنا نغسل الطبراء فلما سمع الحسين صوت أخته زينب قام ووقع على وجهه ثم قام ووقع على وجهه ثانيا ثم قام ثالثة ووقع على وجهه عند ذلك صاح يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم ديني وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون فنادى الشمر ما تقول يا ابن فاطمة قال أنا الذي أقاتلكم والنساء ليس عليهن جناح فامنعوا عتاتكم وأشراركم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا قال الشمر إليكم عن حرم الرجل واقصدوه بنفسه فإنه كفء كريم فانكفأت الخيل والرجال على أبي عبد الله الحسين بين ضارب بالسيف وطاعن بالروح ورام بالنبال والحجار على الترب طايح وهنا يمجريح وظلت جروحي ولدم تسيح وهب هذا الحال لن زينب تصيح قوم يا ابن الفحل واحمل عائلة هجمت علينا ترسيون العداء وصارت خيامك يخويا فرداء هذا بينا وصار وعلينا السداء U ibnaki sajjad ya'fo